إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين وإذا لقوا إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ألو فما الْمُدَارَّ فَمَا وما بِحَدِّ جَارَةٍ مثلهم كَانُوا جَدِيدِينَ وَذَلُولٌ فَسَأَسْلُ فلما السَّوْقَدَ نَارًا فَلَهُمْ مَا أَضَاءَتْهَا أَمْ لَمَّا قُضِيَتْ فَإِنَّمَا قُضِيَتْ فِي Sabıyan fi adalim <Sessizlik> min alwağıhda ve al-mu'mut. Allahu hidūbinkāfihi. Yakadu al-bahru yahqab الذي دعا لكم الأرض فغاشا والسماء بنا أولا وأنزل من السماء ما لا به من الثمرات أسقا لكم فلا تدعنوا لله آداء للكافرين <تصفيق> وبشر الذين آمنوا وعبروا الصالحات أن لهم الجنب يَهْدِي بِهِ غَيْرَ الضَّالِّينَ وَيَهْدِي وَمَا يَهْدِي بِهِ الْفَاسِقِينَ وإن قال هم وللملائكة إني جعلوا في الأرض قالوا هتزعل فيها من يخصد فيها ويسرق الدماء ونحك نسبحا آئذ فَلَنُمَا آتَاهُ بِأَسْمَائِهَا ءَئِذِ الْقُرْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا أُخْفُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أبا أستكفى وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوتك التنم وقلنا منها غردا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة من الشيطان عنها كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو لبعض العدو والن في الأرض مستقر ومتاع ملاحين فتلقى آدم من ربي كلماتها فجاب عليه إليك إنه هو التواب الرحيم قل نهبطوا بعضكم قل نهبطوا منا جميعا فإما أدينكم منكم فما تبع تَبَعَهُ فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون والذين كفروا كَذَّبُوا بآياتنا أَعْصَانَهَا ۖ أولئك أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ التي أنعمت عليكم وأني وَأُوفِي بعهدي وَأُوفِي بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاكَ فَارْهَبْ وَآمِنُوا بما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا مضمون الكتاب فلا تحملوا واستعينوا بالصبر والصلاة وان ذلك لمن يذل على ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عدم ولا من ينصر وإذ نجيناكم من آل فرع ليسومونكم صورا وَآتَيْنَا طَالُوتَ مُلْكًا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَفْسِيرًا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَى ادْعُ قَوْمَكَ إِلَى اللَّهِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَزَكَّى عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَتَصَدَّقْ وَلَا فَظَلُّوا إِلَى بَأْيِكُمْ فَفَتَنُوا أَنْفُسَهُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَأْيِكُمْ فَاتَّبَعَ بَأْيِكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُ مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى فَأَخَذَتْهُمْ لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم والمن والسنوى كلوا من طيبات ما حزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسكم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وردا سجدا وقولوا حطا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فمدل الذين ظلموا قولا غير الذين لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء تقبل الله منا آمين